Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ghulibat Ar-Rum Fee adnal ar-di wahum min ba'ad gha'labihim sa'yagliboon Fee biddu'i sinin Fee لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Wahdullahi, la yuxlifullah wadhu, walakin aktheran nasi la yalamun. Yalamun wahai ram min al hayat al dunya, wahum an al akhiratihum gafilun. Awalam yetfakrufi anfusihim. Mahaخلق Allah al-Samawat wal-Ard wa ma'bi nahumaa illa bil-Haq wa ajalimusamma. Wainn kafiran min al-Nas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 Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turjahun wa yawma taqoomu al-saa'atu yublisu al-mujerimuun wa lam وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ why أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ à وَالنَّهَارِ fact مِنْ فَضْلِهِ In Fi Zalik Laa Ayat Ll Qomiy Yasmagun, Wmin Ayatih Yurikum Al Berqa Khofun W Tamgun W Yunazil Min Al Sama Imam An Fyuphihi Al Arba Innafi zalkah la ayatillikau minya agtulun. Wmin ayatih anta kum s mana wal arz b amrih. Thumma ida dga kum dgaatam min al arz ida Walau mana di sengketa dan di bumi, semuanya ada di tangannya. Dia adalah yang memulakan penciptaan, kemudian menghidupkan semula, dan Dia adalah yang paling berkuasa. Dia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 Faatil al-qurbahqoh wal-miskin wa bin al-sabil, dzalik khaibul lil-ladzina yuridoun wajah Allah wa ulai'khumul-muflihun. Wa ma ataytumirribal yarbu, wa fi amwal al-nas, fa la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 Wahai Fasad di landa dan lautan, apa yang diambil oleh orang-orang untuk memuaskan sebahagian daripada mereka yang berbuat jahat, mereka akan kembali. Katakanlah mereka berada di tanah, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum ini lebih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 فانظر إلى آثان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا سَرَّاءَ فَسَرَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم